بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفترون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَذَبُوا أأَمْ حَسِب الذين يعملون السئاتِ أي يسقون سا أما يحكون مِنْ كانَ يغْجُ لِ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 وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا مَنِ وَلَا يَكُونُ مِنَ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 انهم لكاذبون ولا حملنا اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنقَذَنَا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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِه أُولَئِكَ أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فمَا كانََ جَوَابَ قَومِهِ إِللاا أَنْ قَا قُتُلُهُ أَوْ حَرِّقُوه فَأَ جَهُ اللهَّ فَأَن جَاه اللهَّهُ مِنَ النَّار إِ فِي ذَلِكَ لآياتاتِ لِقَوْمِ يُؤمنِنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم وَبَعْضُهُمْ وَمَأْوَاكُم مِّنَّا وَمَا لَكُم مِّن